يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم من قال الشفاعة بالله وما حكم من قال الشفاعة بمحمد صلى الله عليه وسلم وما هي الشفاعة الله جل وعلا لا يشفع لأحد وإنما يشفع عنده عباده المؤمنون إذا أذن لهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى. هو صاحب الشفاعة التي يستفيد منها جميع اهل الموقف يوم القيامة. هو الذي يشفع للخلائق عند الله جل وعلا ليقضى بينهم. ويشفع صلى الله عليه وسلم لعفاة امته. فيخرج الله بشفاعته من النار كثير من الناس كثيرا ممن استوجبها لكن لا احد يطلب منه الشفاعه وهو ميت و... باسا وانما يطلب من الله ان يجعله شفيعا لك فتقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم او اللهم اجعلني من اسعد الناس بشفاعته فان النبي سهل وقيل له من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا اله الا الله مخلصا بها من قلبه يعني قالها بلسانه وحققها بجميع معانيها في جوارحه فهذا من اسعد الناس بشفاعة محمد ولا يجوز الانسان يقول محمد اشفع يا رسول الله فان هذا دعاء لا يجوز وفل الله على النبي محمد.